بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تألسائل بعذاب واقع تألسائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع لل لا يسله من الله بالمعارج من الله بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان معداه خمسين ألف سنة. فاصبر صبراً جميلاً. فاصبر صبراً جميلاً. إنهم يرونه بعيداً. وانموق قريبا وانموق قريبا يوم تكون السماء كالم الجبال كالعه وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميمة. ولا يسأل حميم حميمة. يبصعونهم. يبصعونهم. يودد المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه. يودد المجرم لو يفتدى. هذي يوم اذن لبني وصاحبته, وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم منجي فَن فِي الْأَرْضِ جَنَّاتٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَذَرَعٌ مِّن كُلِّ شَيْءٍ مَّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَظِّلَالٌ وَزَرْعٌ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ تَدْعُو مَن وجمع فأوعى, وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَخُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وإذا مسه, إلا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى Walauzinn fi amwalhum hakum maulum. Walauzinn fi amwalhum hakum maulum. الذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ر ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذينهم لفروجهم حافون. والذينهم لفروجهم حافون. والذين إلا على أزواجهم أو ما ملك. أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أسوادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى كُمُ الْعَابِدُونَ تَنَزَّلِ الرَّحْمَنُ أَذَانِكَ فَهُنَاكَُمُ الْعَابِدُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم سحاقهم اولائك في جنات مكرمون اولائك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مضطعين فما للذين مطعين عن اليمين وعن الشمال عظيم، عن اليمين وعن الشمال عظيم، أيقمع كل أمر منهم أن يدخل جنة عيم، أيقمع كل كلا إن خلقناهم مما يعلم كلا إن خلقناهم مما يعلم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إن فلا أكسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل غَيْرَ مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَٰلِكُم يَقُولُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَذَٰلِكُم يَقُولُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلْقَوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَقْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِظُونَ قاشعة أرصابهم تهقهم ذلة. قاشعة أرصابهم تهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.